بسم الله الرحمن الرحيم اليوم امدح الرب جل جلاله يا رب انت الثناء والمجد فمن بجميل من الثناء المواتي؟ هو الملك هو القدوس هو السلام هو المؤمن هو المهيمن هو العزيز هو الجبار هو المتكبر هو النصير هو القريب هو المجيب هو الرقيب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 ذلك الله لو أن أشجار البلاد جميعها الاقلام تكتبها بكل بناني والبحر تلقى فيه سبعه أبحر لكتابة الاسماء كل زمان نفدت ولم تنفد بها كلماته ليس الكلام من الإله بفاني ذلكم الله الله الله, الله, الله أحد بالألفاظ والكلمات لا إله إلا الله قل كان البحر مدادا لكلمات رب بي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمه ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمه ربي ولو جئنا بمثله مددا اين الملاحد اين الوثنيون اين الكفار ففي الله شك اك لا يصعب على السنه المؤثمه ان تقول لا اله الا الله حبنا <تصفيق> وامتداحنا ليس إلا الله يا عظيم الهبات حبنا وامتداحنا ليس إلا ومضة منك يا عظيم الهبات ذلكم الله المضطر من يجيب الملهوف من يغيبه الظال من الحيران من يرشده العاري من يكسره الجائع من يشبع الكسير من يجبر الفقير من يغني ذلكم الله أيها الباكون من أوجاع المصائب الساهرون من جراح النبائي قولوا لا إله إلا الله ذلك الله اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اين اللهم اللهم اللهم اين اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم ذلك الله أي شيء يقوله الشعر لما يتغنى بقالتك آيناك من حارب الله رغم الله عنوف الطغاة أخفد الله رؤوس الظلم ومزق الله شمل الجباب ودمر الله سد معرب فار أهل النمرود رود ببعوبة وهزم أبرها بطير عبابي وأبتل الأسد الضارب بذباب ويسلط الله الحي على الفيد العظيم من الذي حركها ذلكم الله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 بدر ابن نادر المشاري بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ان قام جمع على المزمار والطرب فجمعنا اليوم للإرشاد والأدب أو قام جمع على شر وأغنية فنحن جئنا لنرقى سلم الرتب أو قام جمع على شر وأغنية فنحن جئنا لنرقى سلم الرتب أيها الإخوة في الله الشوق للقائكم حدث به ولا حرج والحديث معكم زهر يفوح منه الأرج فسلوا من دب ودرج باللواء والمنعرج ووالله ان الوجوه تشهد بلا عوج وهذه وجوهكم بشر والضاء فالبشر قد ملأ الوجوه نظاره فتكاد من فرط النظاره تقطر يا من بطلعتهم يلوح لنا الهدى وبيمين رؤيتهم نزيد تيمنا بكم بكم اتحدت هدى فلو حييتكم قلت السلام علي اذ انتم انا نعم انتم هذه الليله بهاليل وأبطال الميامير والله لا أعدكم إلا صدورا للمحافل ولا أعتبركم إلا قادة للجحافل أنتم بالنسبه للحق سيوف له بها نصول وأنتم بالنسبه للصدق ألسنتم بها نقول أحسبكم أن الله جل وعلا أحبكم فاتخذتم سبيل الله لكم سبيلا وجعلتم محمدا صلى الله عليه وسلم وحزبه قبيلا نظر الله هذه الوجوه صاحبة الاسارير نفاحه الطيب كافواه القوارير هذه الوجوه الطيبه تغنيك طلعتها عن نبض منطقها والوجه يروي فصيح القول احيانا في ليلة مزج السرور مساءها بصباحها وصباحها بمسائها زهراء يعبث عقدها بوشاحها فتحيه الإسلام يحييكم وبتحيه الدين اناديكم تحية من هذا المكان تعلو محياكم وتنتعش برياكم هذه التحيه مني لكم غراء محجله طاهرة مبجله تحرك الضمير وتقل الجمع من التكسير فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلاما كعرف الروض غب الهواطلي علذ من التعليم في قلب جاهلي علذ من التسهيف في جفن ساهري حياكم الله للإسلام تريدون رياضه وللاسلام تدبون عن حياضه وللاسلام تشدون ذرائعه وللاسلام تقيمون شرائعه وللاسلام ترفعون راسه وتعلون صرحه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 بجميل من الثناء المواتي ما ثنائي عليك إلا امتنان ومثال للأنعم الفائضات يا محب الثناء والمدح إني من حيائي خواطري في شكاتي ذابت النفس هيبه واحتراما وتابت عن بالعريق لهاتي حبنا وامتداحنا ليس إلا غمضة منك يا عظيم الحبات لو نظمنا قلائد من جمان ومعان خلابة بالمئات لو برينا الاشجار اقلام شكر بمداد من دجلة والفرات لو نفثنا ثناءنا من دمانا وبدلنا ارواحنا الغاليات لو نشرنا في ذاته او رمينا برماح فتاكة مشرعات او جهدنا نفوسنا في قيام وصيام حتى غدت داويات او مزجنا نهارنا بدجانا في صلاة والسن ذاكرات او قطعنا مفاوس من لهيب ومشينا بارجل حافيات او سجدنا على شضايا رصاص أو زحفنا زحفا على المرمضات أو بكينا دما وفاضت عيون بلهيب المدامع الحارقات هل نوفيه ما ابدنا عن همسة من معان في حنايا نفوسنا ماكنات أو أتينا لذرة من جلال أو شكرنا آلاء الغامرات لا إله إلا الله ذلكم الله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 فاذا به يقول له تعال ابن من انت فقال ذلك الغلام انا ولد يتيم ليس لي اب ولا ام فقال له هذا الرجل اترضى ان اكون لك اب وان اقوم بشؤونك واتول شؤون حياتك فقال هذا الغلام اوافق بخمسه شروط قال وما هي قال اما شرطي الاول هل ستطعمني إذا جعت؟ قال نعم أطعمك حتى تشبع قال شرط الثاني هل ستسقيني إذا عطشت؟ قال أسقيك حتى ترتوي قال شرط الثالث هل ستكسيني إذا عريت؟ قال أكسيك بأجمل الثياب قال أما الرابع هل ستشفيني إذا مرضت؟ قال أما المرض فأنا أقدم لك دواء وعلاجا والله يتولى شفاك قال أما شرط الاخير والخامس هل ستحييني إذا مت قال أما هذه فلا <تصفيق> لأن الحياة والممات بيد الله الذي لا إله غيره فاسمعوا ماذا قال هذا الغلام قال يا هذا ما دمت لا تستطيع أن تشفيني إذا مرض ولا تحييني إذا مت إذا نتركني لكن لمن للذي خلقني فهو يهدير والذي هو يطعمني ويسقيه واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي فقال ذلك الرجل لا اله الا الله توكل على الله فكفاه الله ان عظمه الله لا يعلمها الا هو ولكن الله جل في علاه يدلنا على عظمته بقدر ما تتسع له العقول والا فإن عظمه الله لا يحيط بها ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى وقد عرفنا الله بتعظيمه وعظمته اسمعتم ماذا قرأ الإمام هل تعملت في القرآن الكريم هل نظرت في الآيات الباهرات ترى عظمة الرب جل جلاله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 هو ذو القوة المتين هو أغافر الذنب هو قابل الدوم هو الملك جل جلاله لا إله إلا الله ذلكم الله لو أن أشجار البلاد جميعها الاقلام تكتبها بكل بناني والبحر تلقى فيه سبعه ابحر لكتابه الاسماء كل زمان نفدت ولم تنفد بها كلماته ليس الكلام من الاله بفاني اثنت عليه الملائكه يوم قالت قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واثنت عليه الملائكه يوم قال الله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 وقال إنك أنت التواب الرحيم وقال إنك أنت العزيز الحكيم وقال عيسى عليه السلام اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ثم قال في آخرها وارزقنا وانت خير الرازقين وأثنى عليه المؤمنون والصالحون ووقفوا يثنون على ربهم في كل حين نوح يقول ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من أهلي وإن وعدك الحق وانت احكم الحاكمين ويعقوب قال فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ويوسف يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال الإمام مالك ابن دينار كنت أمشي في سكك البصرة فالتقيت بشاب اسال الله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 ثم غسلت شفتي أرجو أن تخرج لفظ الجلالة من بين شفتين طاهرتين يقول فمسحتها ثم لما مسحتها وغسلتها قال رفعتها كفي قلت اللهم يا رب رده إليك ردا جميلا يقول فذهب قال فنمت وبينما أنا نائم فإذا بمنادي ينادين يا مالك قم يقول فقمت قال يا مالك قم طهرت شفتيه من أجلنا وطهرنا قلبه من أجلك لأنه عظم الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ذلكم الله اسالك انت كل واحد ينظر الى نفسه لا تلتفت يمنه ولا يسره من الذي رباك وانت صغير ذلكم الله من الذي قواك وأنت ضعيف ذلكم الله من الذي أغناك وأنت فقير ذلكم الله من الذي وصاك وأنت غريب ذلكم الله من الذي اشبعك وأنت جائع ذلكم الله من الذي كساك وأنت عريات ذلكم الله من الذي صاحبك وأنت مسافر ذلكم الله من الذي ردك وأنت غائب ذلكم الله من الذي حملك وأنت راجل ذلكم الله من الذي أعطاك وأنت سائل؟ ذلكم الله من الذي أجابك وأنت داعي ذلكم الله جل جلاله ذلكم الله جل جلاله هذا معلم التوحيد ابراهيم عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون حقيقة التوحيد إذا حققنا التوحيد عرفنا معنى الله قال أفرايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي الا من اللي رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحييني إذا حقق التوحيد أعين العبد الرسول أعرف الناس بالله واخشى الناس لله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما جاءه المشركون قالوا عنسب لنا ربك عرف لنا من هو الله شوفوا الإجابة المختصرة يحفظها ابناؤنا كلهم قال من هو ربك فأنزل الله قل يا محمد قل هو الله أحد الله الصمد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 البصير في الحفرة من أهواه الأعمى في الزحام من يقود خطاه الجنين في ظلمات ثلاث من يرعاه الثعبان من أحياه وهذا السم يملأ فاه الشهد من حلاه اللبن بين فرث ودم من صفاه الهواء تحسه الأيدي ولا تراه من أخفاه النبت في الصحراء من أرباه البدر من آتمه واسراه النخل من شق نواه الجبل من أرساه الصخر من فجر منه المياه النهر من اجراه البحر من اطغاه الليل من أظلم دجاه الصبح من أسفره وصاغ رحاه النوم من جعله وفاه واليقظه بعده حياه العقل من وهبه وأعطاه النحل من هداه الطير في جو السماء من أمسكه ورعاه وفي وكره من غذاه ونماه الجبار من يقسمه المضطر من يجيبه الملحوف من يغيظه الظالم من يهديه, يهديه الحيران من يرشده العاري من يكسوه الجائع من يشبعه, يشبعه الكسير من يجبره الفقير من يغنيه أنت, أنت, أنت من خلقك, خلقك من صورك خلقك من شق سمعك وبصرك من هداك, من هداك من دلك وارشدك. وارشدك ذلك الله يا أيها الناس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 ولا صيام ولا حج ولا اعتمار لكنهم علموا من الله مواعظه، فوجلت منه قلوبهم واطمأنت إليه نفوسهم وخشعت له جوارحهم ففاق الناس وأصبحت لهم الدرجة العليا عند الله في الجنة وفي الدنيا عند الناس كذلك درجة رفيعة أبو بكر ألم يكن اسيفا بكاء؟ ليش أبو بكر رضي الله عنه كان يبكي كثيرا ويخشى الله كثيرا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 لما قال هذه الكلمة ركبوا هذا المركب تعالى الله وجل الله وتقدس الله فركبوا فيها في اليوم الثالث من سير هذه الباخرة من المحيط الأطلسي وفي خضم كبرياء صناعها وركابها اصطدمت السفينة في جبل جليدي عام ففتحت فجوة في السفينة بطول تسعين متر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 ومزق الله شمل الجبابر ودمر الله سد معرب بفارق وأهلك النمرود ببعوضة وهزم أبرها بطير ابابيل وابتلى الاسد الغاري بذباب يسقط على عينه فيصبح في قبرته اسيرا ويسلط الله الحيه الصغيرة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 أقبل على إبراهيم عليه السلام يحاجه في ربه ويعانده في دعوته ويريد هزيمته أمام الملا فاستمع الى المحاجه قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن اتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال انا أحي واميت يقول أنا أحي واميت كيف يأتي برجلين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 أن يعيد لأمة محمد امجاد عم عمر بن الخطاب فقولوا آمين والله الذي لا إله غيره إن أمة الإسلام اليوم ليست بالقليلة وإلا هذا الجمع هل تظنون هذا الجمع المبارك ما بيننا رجل لو اقسم على الله لا بره أحسب أنكم من الصالحين زادكم الله ايمانا أقول كلمة يرددها وأقولها كثير يقول الشيخ عبد الحميد كشك يقول لو أن اهل مصر أهل مصر توجهوا إلى إسرائيل وبالوا الأغرق إسرائيل بالبور انا أجمل هذه العبارة وأقول لو أننا اتحدنا بالتوحيد بالتوحيد الخالص ربوبية لله وأولوهيته واعترفنا بأسمائه وصفاته وقمنا بحق التوحيد والله لننصرنا يا أمة الحق والعلام مقبلة متى تعيه ونار الشر تستعر متى الخلاص وقد طمت مصيبتنا متى الخلاص وقد لمت بنا العبر متى يعود إلى الإسلام مسجده متى يعود إلى محرابه عمر أكل يوم يرى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إذا أتيت وصليت المكتوبة احفظها وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل, أدخل الجنة, الجنة قال نعم طيب. طيب لو عظمنا ما عند الله وعظمنا حرمات الله وعظمنا القرآن وعظمنا النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم رسول الله باتباع سنته قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أما قضية اتباع السنة تأخذ ما يناسب وتترك ما لا يناسب يا مدعي حب طه لا تخالفه فالخلف يحرم في دنيا المحبين أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا. خذها سماوية خيرا تفوز به أو وخذ رجس الشياطين لو عظمنا المسجد الأقصى وبيت الله الحرام وعظمنا القرآن وقمنا بالحرمات والله لن تصرت هذه الأمة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 أن يراني أضحك والمسجد الاقصى في أيدي الصليبيين المسجد الأقصى في أيدي الصليبيين وأنا تطلبوا مني الضحك كم نضحك في اليوم والليلة كم ملئت الأفواه ضحكاً والبطون وأكلاً والعيون نوماً والأمة حالها ما ترون والتوحيد يهدم حتى في بلاد التوحيد والأمة تنظر ومع ذلك لا تحرك ساكنا على نرى القنوات الفضائية التي تبث الشركة والسحر والكفر بالله جلت قدرته وكثير من الناس قد لا يتحرك تأمل انظر إلى هذه السماء ترى التامل يزيدك إيمان الإمام الشافعي نظر إلى بيضه شوفوا الايمان قال لا إله إلا الله هذه البيضة خارجها أبيض كالفضة وداخلها أصفر كالذهب الزلال يخرج الله منها حيوان يسمع ويبصر ألا تدل على السميع البصير والإمام احمد يرى ورقة شجرة, شجرة يتأمل فيها يقول لا إله إلا الله هذه الورقة تأكلها الدودة يعني دودة القز فتخرج حرير وتأكلها النحلة فتخرج عسلا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 ويرضع الطفل ثدي امه بالحب وتبني الحمر عشها بالحب, بالحب بالحب تشرق هذه الوجوه وتتبسم الشفاه وتتالق العيون بالحب, بالحب يقع العناق والضم والوصال والحنان والعطف فإذا احببت الله احبك ثم اقول الان نفسك بين جنبيك الستنا اعترفنا قبل قليل أن الذي خلقها الله طيب دعونا نقف مع هذه الآية وفي انفسكم افلا تبصرون الان لو قلت لاحدكم قف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 والشيخ يعرفه ثم قال له الشيخ بكلام عامي قال يا رجل هات النعال قال لا ما اعطيك اياها قال يا رجل هات قال ما اعطيك اياها ثم تقدم الشيخ خطوات فخرج الرجل مع الباب قال للشيخ تبغاها الحقني عند فخرج الشيخ مع حتى وقف عند باب المسجد ثم قال هات نعال اجلكم الله والمسجد قال خذها لكن بشرط ما اعطيك اياها لن تعطيني مئة ريال قال الشيخ قيمه النعال عشر ريال اعطيك ريال فاخرج الشيخ محفظته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 ومع ذلك <تصفيق> نعم. الأبكم كيف يتكلم مم مم مم. ويرفع يديه ويتمتم إذا رايت الأبكم تذكر نعمة هذا اللسان والله لو قيل لأبكم نعطيك الآن علاجا لكن بشرط تتكلم في اليوم عشر كلمات يوافق أو لا يوافق, يوافق. نحن والله جل وعلا أعطانا اللسان أن نتكلم ونقول ما شئنا لكن في حدود ما أراد الله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 يقول قام أحد الطلاب فخرج يقول أول ما خرج إليه وجد رجلا كاملا خلقه الله لكن من غير يديه ما له يديه يقول فنظرت فيه قلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به يقول قلت ماذا تريد قال أريد دورة المياه أجل لكم الله قال دورة المياه في الجهة الفلانية من المسجد قال خذني لها يقول فذهبت معه حتى وقفنا عند باب الحمام أجل الله قال لي افتح لي الباب أنا مالي يدي. لي يدين يقول فتحت له الباب فأول ما دخل أغلقت الباب ثم طرق الباب مرة ثانية برأسه فتحت قلت نعم قال أريدك أن تخلع ملابسي ما أقدر أخلع ملابسي يقول طعطأت رأسي وخلعت ملابس حياء وخجلا متذكرا نعمه الله عليه يقول ثم خرجت وأغلقت الباب فلما أغلقت الباب طرق الباب بعد فترة عليه مرة ثالثة فتحت الباب عليه قلت ماذا تريد؟ قال أريدك أن تغسلني وأن تلبسني ملابس يقول فحمدت الله فغسلته ثم ألبسته ملابسه فخرجت فقلت الحمد لله الذي يعطي سبحانه وتعالى ويأخوه بحكمة أرادها الجهاز الهضمي هذا جهاز لكن هل تعرف ماذا يدور داخل خلايا جسدك؟ يقول الشيخ عبد العزيز السدحان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 أصيب بتلف في الجهاز الهضمي ما يستطيع ان يهضم الطعام قلت وماذا تعطونه قال نعطيه حليب أطفال في أطفال مع ماء ومع ذلك يتعسر في هضمه والذي نفسي بيده زرت مركز التأهيل الشامل الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية فدخلت فرأيت عجل دخلت مع مرافق طبيبا فوجدت في ذلك المكان رجل طوله بلا مبالغه لا يتجاوز خمسين صامر راسه كبير ولا يتحرك من راس الا عينيه فقط. والجسد ملتف على بعضه كانه اسطوانه قلت للطبيب وما حال هذا اول ما دخلنا دمعت عيناه قال هذا الرجل يعي عقله معه لكن لا يستطيع يتحرك على هذه الحاله قلت من كم قال منذ ان ولد وعمره 43 سنه وهو على هذا السرير والله جلت قدرته يقول وفي انفسكم افلا تبصرون في انفسكم افلا تبصرون قف مع هذه النفس ترى العجب العجاب اقول اذا رايت السماء مرفوعه بلا عمد وقد مدت اجنحتها الى الارض وعلى الارض لا يمسكها الا الله فقل لا اله الا الله ذلكم الله اذا رايت الجبال هائمه في الخيال تمد اعناقها بلا مبالاه وتغوص في الاعماق في جبروت فقل لا اله الا الله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 فاذا الفرج والنصر والفتح اقول يا ايها المعذبون يا من تعذبون في الارض يا مجلودون بسياط الجور يا اسرانا ويا محبوسون في زنازن العدوان قولوا لا اله الا الله لتذوقوا طعم الحريه وتعرفوا معنى الانسانيه وتدركوا سر الحياه ايها الجائعون الباحثون عن فتاه الخبز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 وهو يتلاطم أمواجه مزمجر الصوت يبتلع الأحياء يكاد يلتهم الأرض أليس فيه ايه إذن قولوا لا إله إلا الله اسمعوا صهيل الفرس اسمعوا خوار البقر اسمعوا ثغاء الغنم اسمعوا زائر الأسد اسمعوا نباح الكلاب اسمعوا نهيق الحمير اسمعوا هديل الحمام اسمعوا سجع القمري اسمعوا عندله العندليب اسمعوا نهيق الغراب اسمعوا فحيح الحيه اسمعوا نقنقات الضفدع اسمعوا خرير الماء اسمعوا هزيز الريح اسمعوا هزيم الرعد اسمعوا صفيق الشجر اسمعوا طنين الذباب اسمعوا عطيط الناقه اسمعوا دوي النحل، اسمعوا تغريد الحادي، اسمعوا ترنيم المنشد، كلها تقول لا إله إلا الله. ألا ترون اختلاف الطعوم، اختلاف الاذواق اختلاف الروائح والألوان؟ ألا ترون تباين العلوم والفهوم والصفات والمواهب، المقاصد والمكاسب، الاهتمامات والأعمال؟ ستجدون لا إله إلا الله. انظروا الى الصوره والصوت والشكل والمضمون والقلب والقالب والمعنى واللفظ والاشاره والعبارة والماده والروح والعرض والجوهر والذات والصفات والحقيقة والخيال والرؤيا واليقظه براهين تدل على الله فلا اله الا الله <تصفيق> <تصفيق> <متدل> <تصفيق> الذي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو أيها <سؤال> الاخوه إذا سمعتم الله أكبر وسمعتم الاذان قفوا مع هذا الاذان تأملوا فإذا بالاذان يبلغ رسالة العظمة يبلغها في قوة وخطبة قداسة في حماس وخطاب تمجيد في صرامه لسان إذا سمعتم الآن المؤذن يقول الله أكبر فتراه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 ويا بيض ويا سود ويا مسلمون ويا كافرون ويا موحدون ويا ملحدون ويا مهتدون ويا ضالون ويا عارفون ويا منكرون الله اكبر يا قارات يا محيطات يا اسيا يا افريقيا يا اوروبا يا امريكا يا كل ارض يا كل سماء الله اكبر هل عرفتم من هو الله إنما أعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ربكم هو خالقكم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون الله اذكروه بالدعاء يذكركم بالعطاء والالاء والنعماء وتذكروا قول الله دعوني أستجب لكم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 أملوا جوائز وأملوا أوسمة وعطايا وهدايا اللهم اجعلنا أكثر منهم حظا بجوائزك وأوسمتك وعطاياك وهداياك اللهم انا رأينا من ركن إلى محبوبه وأنس إلى مرغوبه وفزع إلى قريبه واعتمد على صاحبه اللهم اليك فزعنا وعليك توكلنا وبك وثقنا اللهم عليك اعتمدنا فاجعلنا أسعد الناس بك من القريب بقريبه ومن الصاحب بصاحبه ومن المولى بسيده يا رب العالمين أيها الاخوه ثلاثة أمور عامة اقولها لكم تحقق تعظيم الله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 تصبحكم أو تمسيكم أو تصدقونني قالوا ما جربنا عليك كذلا قال إذن قولوا لا إله إلا الله تفلح. والله العظيم لو ما قلنا على هذه الطاولة هذه الليلة إلا كلمة لا إله إلا الله لكذا كلمة لا إله تكفينا ثم يأتي عمه يقال له اذهب إلى محمد سفه أحلامنا شتم أجدادنا يريد ملك ملكناه يريد مال اعطيناه مال مجنون عالجناه مطبوب عالجناه المهم يترك آلهاته ويأتي عمنا قال يا محمد إن القوم يشتكونك الي شتمت آلياتهم سفهت أحلامهم تريد ملك ملكوك مال خذ زواج زوجوك قال الكلمة المشهورة ان صحت الرواية يا عم والله لو وضعوا الشمس بيمين والقمر في يساري على نترك هذا الامر ما تركته الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والناري انت اليتيم ولكن فيك ملحمه يذوب في ساحاتها مليون جبار فاحفظوا كلمه التوحيد وحققوها اسال الله ان يميتنا واياكم عليها اعظم كلمه اقيم الولاء والبراء لله ولرسوله وللمؤمنين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 تحمد الله انك تبصر وغيرك اعمى تحمد الله انك تمشي وغيرك مقعد تحمد الله انك في صحه وغيرك مريض تحمد الله ان عندك مال غني وغيرك فقير تحمد الله ان عندك اطفال وذريه وغيرك عقيم تحمد الله تحمد الله ان تعد نعمه الله لا تحصوها قيل لاحد السلف كيف تخشع في الصلاه قال اذا كبرت الله اكبر تذكرت ان الله يراني وأن الصراط تحت قدمي وأن الجنة عن يميني وأن النار عن يساري وأن الكعبة أمامي وأن ملك الموت خلفي قالوا بس قال لا إذا كبرت الله أكبر أكبر, أكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل وش معنى أكبر, أكبر بتحقيق الله أكبر, الله أكبر الله أكبر من كل شيء دخلت باب المسجد تنسي الدنيا كلها الله أكبر أكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل وأركع في خضوع واسجد في خشوع وأجلس في طمأنينة وأتشهد على يقين أشهد ان لا اله إلا الله وأسلم على امل إذن يحقق مبدأ التوحيد واحترام القرآن الكريم وتأمله ثم بعد ذلك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومن مقتضى الايمان برسوله عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بصحابته وأن تحترم صحابه رسول الله رضي الله عن الصحابة ولعن الله من سب الصحابه وتوعد الله من سب الصحابه هؤلاء الثله المباركه التي صحبت محمد بن عبد الله ونقلت عنه الدين الينا ورضي الله عن الصحابه اجمعين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيه اجمعين لكن نقول عقيدتكم انتم يا من تعظمون الله بهؤلاء كما قال شيخ الاسلام في لاميته يا سائل عن مذهبي وعقيدتي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 ولا أشد شاهدا على ذلك من الصحف التي تقرأ كل يوم بين أيدينا كالنحذر من أعدائنا وحذرنا يكون بأمور اولها أن ينبري من أمتنا رجال صادقون وأناس يقيمون الحق امثالكم إن شاء الله يبين الحق بالحكمة والعدل وإقامة الحق لإظهار التوحيد ونبذ ما يناقض هذا التوحيد فإذا قام ذلك قامت الأمة على خير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 والذي نريده ان نكون على منهج واضح قويم من مستقيم مستمد من الكتاب والسنة عائد في ذلك على ما كان عليه علماء الامه وأسلاف امتنا الصالحين ونخص منهم العلماء الربانيين ممن سبقونا وذهبوا على خير وإيمان نحسبهم أو ممن كان منهم حيا بين ظهرانينا فهم معروفون معلومون فلنتق الله في شبابنا وفي نسائنا اخيرا أقيم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة بالحكمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أقيم هذه الشعيرة بدءا بنفسه ثم مرورا على من جعل الله لك عليه ولاية ثم بعد ذلك فيما استطعت. كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم وحث ونص على ذلك القرآن الكريم في الآيات الحكيمة المعروفة على فلنتق الله والنعيد لأمتنا نصابها والنعيد لها قوامها والنعيد لها سعددها ولكم ممن يعرف حق أمته عليه أخيرا هل تأملتم في حال العراق اليوم؟ هل تأملتم في حال فلسطين اليوم؟ هل تاملت في حال أفغانستان اليوم؟ هل تأملت في حال المسلمين المطهدين المشردين في الصومال وفي غيرها هل وقفت وقفة جاده تنظر وتسبر إلى أوضاع المسلمين ما موقع الإسلام والمسلمين في خريطة قلبك ما هو موقعه حل الإسلام والمسلمين مكانه؟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 لا يحب كل خوان كفور أسأل الله بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعدائك أعداء الدين اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا لا إله إلا أنت رب العالمين أنت الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر البارئ المصور لا إله إلا انت أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إيمائك نواصينا بيدك أعظم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت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 لنا. اللهم ارحم ضعفنا اللهم استر عيبنا اللهم اغفر ذنبنا اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم انصر في فلسطين وافغانستان والعراق وفي سائر بلاد الارض يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم اقم علم الجهاد واقم اهل الشر والفساد والعناد اللهم مكن لهم في الارض يا رب العالمين اللهم عنهم وكلهم يا حي يا قيوم اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وكن لهم ولا تكن عليهم اللهم يا ربنا ويا خالقنا اصلح شبابنا ونساءنا اللهم اصلح شبابنا ونساءنا اللهم اصلح شبابنا ونساءنا واصلح اعلامنا وتعليمنا اللهم اصلح الراعي والراعيه اللهم اصلح الراعي والراعيه اللهم, اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين واجعلنا لك موحدين بك مؤمنين مهتدين على الحق والسنه يا ذا الجلال والاكرام استودع الله استودع الله صحبا كنت اذخرهم في النائبات فلا ظلم ولا عار الملتقى في جنان الخلد انقبلت قبلت منا صلات وتسبيح واذكار تم الكلام وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلان وختاما, وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض صندوق بريد صفر واحد صفر ثلاثة الرمز البريدي أحد عشر ألفا وثلاثمائة واثنان وأربعون تيلي صفر واحد أربعة سبعة سبعة خمسة ثلاثة سبعة ستة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته